ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما